وسلمت تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يجعلني وياكم لمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولى الأبب هذا مجلس جديد من مجلسنا في تدارس كتاب المهذب المنير لزادي المسير في علم التفسير والذي الذين ندرس ونتدرس في سورة البقرة ونوصل ان شاء الله تبارك وتعالى من الآية الواحد والسبعين بعد المئة قول الله سبحانه وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء الآية تقدم الأخ الشيخ هو يسمعنا آيات مقرر اليوم مقرر علينا الله خيرا وبارك فيه بالله من الشيطان ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء قُلِ اللَّه إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ إِنَّكَ لَنَذِيرٌ مُّبِينٌ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ونما زل الله من الكتاب ويشرون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك يَلْعَنُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّامِ ذَلِكَ بِأَنَّ الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الله يقول بارك الله فيك فتح الله عليك آمين ان الله وبارك الله فيك قال المصنف قال الله يقول ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع قال في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال أحدها أن معناها ومثل الذين كفروا كمثل البهائم التي ينعق بها الراعي كمثل البهائم التي ينعق بها الراعي ينعق يعني يصيح واضح ينعق يعني يصيح قال التي ينعق بها الراعي يعني يصيح بها الراعي قال وهذا قول ثعلب قال أضاف المثل إلى الذين كفروا ثم شباههم بالراعي ولم يقل كالغنم والمعنى ومثل الذين كفروا كالبهائم التي لا تفقه ما يقول الراعي أكثر من الصوت هذه لا يتفهم ما يقال لها فلو قال لها الراعي الرعي أو اشربي لم تدري ما يقول فكذلك الذين كفروا فيما يأتيهم من القرآن وإنذار الرسول صلى الله عليه وسلم فأضيف التشبيه إلى الراعي والمعنى في المرعي وهو ظاهر في كلام العرب يقولون فلان يخافك كخوف الأسد والمعنى كخوفه الأسد قال لأن الأسد هو المعروف بأنه المخوف والمعروف بأنه المخوف والثاني أن معناها ومثل الذين كفروا أي ومثلنا في وعظهم كمثل الناعق والمنعوق به يعني الذي يصيح المصاحب به قال فحذف ومثلنا اختصارا إذ كان في الكلام ما يدل عليه وهذا أيضا قول جماعة من اللغة قول أول ذا بلي حتى سيبويه رحمه الله تعالى أن المراد به الرعي قالوا طائف من السلف أن معنى الآية فيها تشبيه في وعظ الكافرين والثالث ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم وهذا المعنى جميل مهم وإن كان المعنى الأول الذي هو يتعلق أن نضرب المثل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الآية بالراعي الذي يصيح بالغنم أو الإبل وهي لا تفقه ما يقول والغنم والإبل هنا هي البهائم التي يراد بها الكفار في عدم فقيم وفهمهم لما يقال لهم هذا المعنى هو الذي عليه أكثر السلام لكن ابن زيد قال ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم يعني رد إلى الدعاء غير الله آلهتهم التي يعبدون كمثل الذي ينعق قال وهذا قول ابن زيد قال والذي ينعق هو الراعي يقال نعق بالغنم ينعق نعقا ونعيقا ونعاقا ونعقانا ونعقانا يعني بمعنى واحد. قال ابن الأنباري والفاشي في كلام العربي أنه لا يقال نعق إلا في الصياح بالغنم وحدها. فالغنم تسمع ما القول ولا تعقل المعنى إذن على القول الأول وهو القول المتقدم هذا يتعلق بمسألة قيام الحجة أوضع بمسألة ما؟ قيام الحجة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم في إنذاره المشركين وترقيهم لحجة الله رب العالمين مثل النبي ومثلهم كمثل الراعي والغنم فإن الراعي لما يكون له غنم يصيح بها فيتسمع الصوت ولا تعقل المعنى وضح. هنا الآية ذكرت هذا القدر من الشبه ولكن معنا في الأعراف قال ربنا جل وعلا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل لأن في الأنعام نوع من الإدراك وفيها تسبيح والكفار خلو من هذا هنا إدراك الفهم وهذا في باب الحجة أن الحجة هي ببلوغها وانتهائها وهذا الذي نص عليه الآية رحمه الله في طريقه الحجة يقولون تنتهي ينتهي إليه كما يقول شافع انتهاء يقوم في السمع مقام العين هذا معنى كلام الشافعي يعني تنتهي إليه وتبلغه هنا هو الواجب عليه إذا بلغته حجة الله تعالى أن يتطلب فما يعني هنا يعني الحجة إذا بلغت أزالت عنه العذر في مطريق الحجة رفعت عنه العذر عنده عذر. طيب يقول أنا ما فهمت هذا الباب يجب أن يتطلب فهمه يسعى في طلب العلم فإن كان أعجميا يسعى أن يترجم له وإن كان طمطمانيا في الفهم سعى أن يفسر له أن يجب عليه لو أنه بلغته وجلس قال أنا خلاص ما أنا ما أفى ماذا الكلام وبالتالي لا أبحث عنه هذا معرض هذا معرض واضح لذلك حجة الله بالانتهاء أن تنتهي إليك في مطريق العجة يعني كالحجة الرسالية في مقام الشريعة ومقام جنس الأخبار يعني فربنا بيّا لنا أن الحجة تقوم بماذا بالبلوغ. ثم ليس من شرطها الفهم هذه الآية مهمة ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء بماذا يسمع, يسمع دعاء ونداء هو لكن لا يعقل سمهم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذا الموضع هنا هذا تكرر معنا في الموضوع الأول قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون هنا صم بكم عمي فهم لا يعقلون لا يرجعون لا يعقلون حسب المناسبة لأن في الأول كان يضرب مثل في الدنيا والآخر وفي المثل هذا في مثل الإيمان والكفر وفي المثل هنا يتعلق مسألة عقل الحج فهم الحج فبيّن لنا ربنا تعالى أن قامت عليه لذا تسمى كفر ومثل الذين كفروا لحقهم الذم لكنه مع ذلك ما مفاهم الحجة إذا ليس من شرط بلوغ الحجة أو سقوط العذر فيما طريقه الحجة السمع ليس من شرطي أن يفهمها صاحبه أن يفقها ويفهمها لأن هو إذا أراد أن يفهم يسعى بالفهم فإنه يسعى لابد أن يسعى ويفهمها ويطلب فهمها لأنه يجلس في مكانه فتلقى كيف هذه المهمة جدا فإذا هو لم يفهم او أنه بلغته ولم يكترث لدلالة معناها وما تحمل من حقائق معنوية عظيمة وعالية فهذا يكون معرضا ولذلك من الغلط الشائع الذائع هذا مما يزيد إسقاطا لأبواب الإعذار بالنمط المعاصر أنهم يشترطون الاقتناع أو فهم الحجة بعضهم يعبر بالفهم الحجة وبعضهم يعبر بالاقتناع وهذا ليس صحيح ولذلك لو أن أعجميا لا يعرف العربية وسمع القرآن قامت تشين العج في باب رسالة قامت عليه قامت عليه إنما التفسير أيدل لك المعنى والبيان هذا إن وجد فخير وإن لف عليه هو أن يطلب التفسير يسعى يعني لا يبقى في مكانه وكذلك لو كان أمره يتعلق بي يتعلق أيضاً بما الطريق والشرائع وإذا ضرب بالإمام الشافعي مثلاً قال أنه لو شخص كان في بادية نائية وجاءه أبوه أو اخوه هذا في كتاب اشتلاف الحديث المقدمة قال فابلغه أمرا ويعرف منهم عدول قال قامت الحج واستدل الإمام الشافعي على قيام الحجه بمثل هذا النوع من الطريق في باب البلوغ بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل سفراء ورسله إلى القرى يجب لهم الزكاة ويأمرونهم بأمر الله ورسوله في أنفسهم، فلم يكن أحد منهم يرد أحد من هؤلاء ويقول ماذا؟ لا يلزمني خبره، ولا كان أحد من هؤلاء يعذر هؤلاء ويقول بعد سماعي منتهاء من هؤلاء لابد أن يقتنع، فلذلك لما تسمع شخص يقول تقام الحجة فإن أصر، وماذا يريد بالإصرار؟ يريد أنه يقتنع ولكن يصر على عدم الإمتثال. هذا يجعل الأكثر الناس على هذا التأصيل طبعا وبعضهم اضطرد يجعل أكثر أنواع الكفار يعني سقطت أحكامهم كالمقلدين والملبس عليهم والمغرر بهم ونحو ذلك والمعرضين والمقلدين هذا كله باب يعرض عنه في هذا الزمن أنت اليوم تتكلم مثلا في أكبر أمتين من أمم الدنيا في زماننا عددا ونفيرة هم أمة الصين وأمة الهند الهند أكثر الهند أكثر أمة بوذية في أديا كثيرة تجمعهم بوذية البراهما الصابي البراهما البوذية كثيرا جدا فيهم وما قال لهم عباد البقر مع أن البقر مقدسة ويصرف لها العبادة لكن أصل العبادة كله من شاء روحاني شيطاني سأل الله العافية إنما البقر طقوس من طقوس العبادة عندهم وعندك أمة الصين أمة ملحدة مليار ملحد ملحد ليس له دين ولا ينتسب الدين دينهم الشيوعية هل يقول قائل هؤلاء الأمتان العظيمتان في النفير والعدد قد فقهوا الحجة التي جاء بها الإسلام نجزل أن أكثرهم لا يعلم حقيقة دين الإسلام كعلم لا يعلم ما يعرف إنما تصور عام إن وجد عند بعضهم تصور عام مسلمين وكذا وخلاص وإن كان وعظم يبحث حريفا بعض الأمور التي تدور في الساحة الدولية ممكن وصله الإسلام مغرر به وفق الأجندات الأمريكية نذا دين إرهاب ودين كذا ودين ألوين يعني أنواع وأشكال لكن نجزب أن أكثر الناس ليجنون في الشاي في جبال الصين أو يجنون في الفواكه والمزارع الصين الكبرى كذا منهم ما يعرف شيء عن الإسلام كمعنى لا يعرف حقائق الإسلام لا في باب أصل الدين ولا في باب جنس الرسالة والنبوات فاليوم لما تقول يوصر إذن هؤلاء يعذرهم قد خرج بعض الناس يقول هذا يقول كثير يقول الأوروبيون أهل فترة وبعضهم زعم أنه بلغ من الإسلام مشوه بالتالي يعذرون وهذا كله من الباطل من القول والزور لماذا؟ لأن جنس ما تقوم به الحجة إن كان باب الألوية فإسقاط المعاذير فيه معلوم ليس وقفاً على السمع إنما يكون بالميثاق والعقل والفطرة وباب جنس الرسالة بالسماء والبلوغ ولذلك مرة تذكرون في رمضان الماضي فيما أحسب إن كان تقديري صحيح في رمضان الماضي لما خرج بعض القراء وقرأ واعتلته قطة كان منظر يعني فيه نوع من الألفة وهكذا فانتشر المقطع في شبكات العالم حتى في حين في قالوا في مليار مشاهدة قالوا يمكن الآن زاد وسبحان الله وانا كنت علقت عليه تعليقا يسيرا قلت سبحان الله المقطع كان فيه قل فلله الحجة بالغة شو سبحان الله وافقت القدر والله العليم الحكيم سبحانه قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين عُرد في جميع شبكات العالم الدولية سي حتى في اليابان هي بلاد يعني لا الاعتبار للدين في هذه يعني أكبر بلد ملحدة حتى نسبة احتيال معروفة إيش في يعني يابان شعب ملحد وعندهم روحانية شيطانية وديان الطاقة وإلى آخره وعرض في شاشاتين عرض في الدنيا كلها في شبكات العالم الدولية فنوع هذا النوع ويسمى عقرا في القرآن هو لما قال في الفيديو طبعا بيقولوا انظر قطة مع عابد مسلم لا يعبر تعبير رجل دين فيفتح الفيديو يدخل يسمع في وليد منساس أصلاحه الله وفقه للرضا يقرأ قول الله سبحانه وتعالى قل هل عندكم من أواخر صورة أنعام من أواخر صورة أنعام فلما يسمع هذا الأمر هذا قامت أي الحجة أن يسقط في العذر يعني خلص. لازم تبحث إيش هذا الكلام الذي كنت أسمعه ما هذه المعاني التي تقال ما أنه يبقى جالس يغلق الفيديو يقول الرجل لا هذا معرض لأن الإسلام ليس كغيره من الأخبار في أخبار في الدنيا إذا بلغتك وأعرضت ما عليك التبع فيها لكن النبأ العظيم يختلف ولكن ربنا يقوله قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون وضع فالنبأ العظيم إما القرآن إما البعث إما النبي حسب التفسير صلى الله عليه وسلم النبأ العظيم ليس كغيره خبر الإسلام ليس كغيره خبر التوحيد ليس كغيره خبر الشريعة والرسالة والنبوة ليس كغيره من الأخبار التي ممكن الإنسان يقول يسمحها وبعدين يروح ينام لا لأن هذا من أجله خلقت تتعلق به سعادة الدنيا والآخرة فإما جنة وإما نار فليس خبرا كسائر الأخبار التي تمشى ولذلك العقلاء من بني آدم من وفقوا لاتباع الإسلام كان الواحد فيهم إذا سمع خبر الإسلام استوقفهم الأمر وضع قصة أبي ذر سلمان الفارسي قبله ومن بعده مذاك العربي الذي سرق له أو عفوا أخذ له ذئب شاتا فجرى وراءه كذا وأخذ منه فأقعد ذئب وقال له أتمنعون الله إليه فقال سبحان الله أو كما قال ذئم يتكلم قال وأعجبون ذلك رجل بيثرب يقرأ قرآن فذهب إليه واتبع فكانت حجة الله تعالى في هذا الاعرابي بذئم بلغه اليوم نحن يتكلمون على أناس يشهدون لا اله الا الله وأن محمد رسول الله ويسمعون القرآن وتتلع عليهم, عليهم آيات الله كل شيء مهيئ أمانهم بالبعض يتكلم على علماء كان لهم إجازات وربطات يقرؤون فيها كتب السنة بعض ولم يصن والله لما تقرأ في طراج بعض يمتحزن تقول لك أنا قرأت السنة للطبراني ورد الجميع للطبراني والمعرفة كذا للعسال ورد الجميع لابن فطوي. والله تقول سبحان الله أدركوا كتب يا ليتنا شممنا رائحتها من أي علمها وقرأوها وأجازوا فيها وأجيز فيها وبعد ذلك يأتيك بعض الأشقياء ويقول لك هؤلاء لم تقوم عليهم الحج إذن هو يريد الإصرار يريد هكذا أنا فهمت ما تقول واقتنعت بما تقول لكني لا أتبعه هذا النوع في الناس قليل هذا وجد في اليهود جاهلين حسدا وبغضا وهكذا لكن عموم الناس هم معرضون عن الأخبار الشرعية وانظروا بالاعتبار وإذاك ربنا يقول أه فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون جاءتهم الايه والنذر يعني مثلا نبا كورونا تذكرون كورونا ماذا حصل كيف الناس متشوقه لكل خبر مركزا مع كل خبر يقال في الاعلام احسبوا وسامحوني في المثال أن لو قيل للناس كي يعني يدفع هذا الوباء عليكم بان تمشوا بطريقه مهينه ممكن بعض الناس كان يفعلها يكثرت تعلق الناس بالأخبار وتدقيقهم وتتبع انفسهم بالتنظيف وسلم على هواء يروح يغسل يديه. شو من كل شيء؟ هذا يبين لك طبيعة أكثر الناس إلا من عصمه ربنا ووفقه أن طبيعة أكثر الناس هم للدنيا أنباء الدنيا تهزهم أنباء الدنيا هي التي تهزهم أما أنباء الآخرة العظيمة التي فيها كما ذكرنا الشقاء والسعادة والجنة والنار هذه إلا من أراد الله أن يديها ويشرح صدره للإسلام ولذلك لو راجع كل واحد منا جاهليته وحاله قبل أن يمن الله عليه بهذا الخير فإنه كان يسمع القرآن وكان ممكن يحفظ القرآن وكان يسمع من آيات الله ما يسمع ويرى من النذر ما يرى ولكن لم يبلغ ذلك المبلغ العظيم في قلبه فيجعله يبرأ من الشرك ويلتزم الإسلام ويجنب نواقضه ليس لعدم وجود الحجة لا الحجة موجودة من قبل ومن بعد فلله الحجة البالقة بلغت الأرض وعمتها ولكن للإعراض والركون إلى الدنيا وغير ذلك من الصوارف عن الحق إما عوائد فاسدة إما إلف فاسد إما قرين سوء إما أن الإنسان مقلد في ضلالة وهكذا فبالتالي لما ننظر إلى عدل الله تعالى ثم نشاهد المنة والفضل فإن ربنا لا يظلم أحدا فإن ربنا جل وعلا هيئ لهم من الأسباب وأقام لهم من الطرق والسبل ما لو بذلوا وسعوا لوفقهم ولكن كثيرا من هؤلاء رضوا بالدنيا مآبا ومنزلا ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وانظر سلمك الله ورعاك لمن كان نقرينا لك في الدراسة فقد شهدنا أقوام ممن كانوا قرناء لنا وكل واحد عنده أمثلة كانوا من أحد الناس نظرا وأحذقهم ذكاء وأوسعهم ذاكرة وأوسعهم فهما في أمور الدنيا وعلومها ومع ذلك خذلوا في باب معرفة الله وكانوا مصرفين عما خلقوا له فتعرف أن القضية ليست بالكد المجرد ولا هو باجتهاد فتى في نفسه لنفسه وإنما هو محض فضل الله تعالى يوفق إليه من شاء إذا بذل أسباب الهداية وتقع ولذلك الهداية ثمنه عظيم والمن من الله في ذلك كبرى ولا يناله إلا من وفقه الله واصطفاه أما المعرضون والمقلدون والكسالة والعاجزون عن البذل الحق فهم في غيهم يترددون صلى الله عليه وسلم لذلك لا, لا يخدع عنك ونأخاطفون من يسمعني ومن سيسمع هذا الكلام إياك أن تخدع بما يسمونه إقامة الحجة في غير موضعها فإن حجة الله قد قامت فإنما على الناس لاتباع أما من ركن وأدبر فلا يلومن إلا نفسه كما قال الله تبارك وتعالى لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل كان الله عزيزا حكيما طيب هذا بالنسبة هذا البعض قال فالغنم تسمع الصوت ولا تعقل المعنى صم بكم إنما وصفهم بالصبب, بالصبب نعم إنما وصفهم بالصمم صحيح هذا والبكني إنما وصفهم بالصمم والبكني لأنهم في تركهم قبوله لا يعني لم يقتنعوا لم يفهموا قبول ما يسمعون بمنزلة من لا يسمع كذلك في النطق والنظر وقد سبق شرح هذا المعنى ضرب الله تعالى مثلا كما قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مزل السوء فقالوا مثل الذين كفروا أي فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها بل إذا نعق بها راعيها بل إذا نعق بها راعيها أي إدعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول ولا تفهمه بل إنما تسوع صوته فقط هكذا روي ابن عباس وأبي واكرم وعطاء الحسن وقتاده وعطاء الخرسان الربيع بن أنس نحو هذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون قول تعالى كلوا من طَيِّبَاتِ ما رزقناكم طبعا تقدم قال في تأكيد الامر الاول لا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالاً طيبة طبعا يا أيها الناس هذا خطاب لكل الناس يدخل فيه حتى الكفار ثم خص أهل الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا كلو من طيبات ما رزقناكم كل من طيبات ما, رزقنا ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدوا يعني إن كنتم إياه تعبدوا فاشكروا له يقول الله تعالى آمر عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم الله تعالى وَيَشْكُرُوهُ عَلَى على ذلك إن كانوا وَأَكْلُ وأكلوا من الحلال سبب لتقبل الدعاء كَمَا كما أن الأكل من الحرام قَبُولَ قبول الدعاء والعبادة كَمَا كما الْحَدِيثِ الَّذِي الذي رواه أَحْمَدُ أحمد عن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قال قال الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا وإن الله أمر بما أمر به فقال يا أيها الرسل إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كل من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أخضر. يمد يديه للسماء يا رب يا رب. ومطعمه حرام ومشربه حرام. ولنلبسه حرام وغذي بالحرام. فأنا يستجاب لذلك. قال الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه إن الله غفور رحيم قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة قال قوله تعالى والميت في نعم إنما حرم عليكم الميتة قال والميتة في عرف الشرع اسم لكل حيوان خرجت رؤه بغير ذكاة يعني لم نذكى ذكاة شرعية هذا هو الميتة كل من لا يذكى ذكاة شرعية بشرطها في المذبوح وشرطها في الذابح وشرطها في الذبح أي في صفته فهذا يعد ميتة وحرمه إن حرم عليكم الميتة أي أكلها والدم ولحم الخنزير قال فأما لحم الخنزير فالمراد به جملته وإنما خص اللحم لأن وعظم المعظم المقصود قال وما أهله به لغير الله وما أهله به لغير الله طبعا في القرآن هذا الموضع الوحيد الذي قيل وما أهله به لغير الله طبعا في الآيات الأخرى كل وتأتي وما أهله لغير الله به وما أهله لغير الله به فالجار المجرور يؤخر في كل المواضع الأخرى كفى كما في صورة الانعام صورة النحل صورة الله المائدة كله ما أهل لغير الله به أما في البقرة قدم هنا. قال وما أهل به لغير الله نعم قال هنا ما رفع فيه الصوت لتسمية غير الله يعني ردها لإهلال وضع ردها للإهلال قال ومثله, ومثله الاهلال بالحج إنما هو رفع الصوت بالتلبية هذا وما أهل به الله يعني ما ذبح أو ذكر عليه اسم الله غير اسم الله سبحانه وتعالى وكذلك فصر ابن عباس كما جعل ابن جرير وجعل مجاهد نحوه وما أهل به للطواغيت أهل به للطواغيت يعني قصد به يعني واحد يمسك شات يقول لك هذه تذبح لسيدي فلان من الأوثان أو من الأقطاب من يعبدون من دون الله هذا يدخل فيما أهل به الغير الله قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد يعني من الطر إلى المحرمات التي ذكرت هنا قال أي الجئ بضرورة في قول غير باغ ولا عاد في وأقوال أحدها أن معناه غير باغ على الولات يعني لم يخرج قاطع طريق ضد الولي الأمر يعني ولا عاد يقطع السبيل هذا قول سعيد بن جبير ومجاهد لا لأن الرخص لا تنطب المعاصي إنما الرخص رخص السفر ومنها إنسان لما يكون مضطرا إنما تناط بمن كان سفره سفر مباح أو سفر طاعة نعم أما من كان سفره سفر, سفر محرم فلا وانترخص بها قال والثاني غير باغ في أكله فوق حاجته مختلف في مقدار ما يأكل مقاتل من يقول ثلاثة لقم يعني جمع لقمة ترد جوعه أو تسد جوعه ولذلك قال ابن عباس كما روى ابن في التفسير من أكل شيئا من هذه المذكورات يعني الميتة والخنزير الفنزير وغير ذلك وهو مضطر فلا حرج ومن أكل وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى طيب قال ولا متعد أكلها وهو يجد غيرها هذا قبل الحسن عكر مقتدى الربيع والثالث غير باغ أي مستحل ولا عاد غير مضطر روي عن سعيد بن جبير ومقاتل الرابع غير باغ شهوته بذلك ولا عادل بالشبع منه قاله السدي إن الله غفور رحيم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله نعم فلا, نعم فلا إسم عليه إن الله غفور رحيم قال سعيد بن جبير غفور لما أكل من الحرام رحيم إذا أحل له الحرام في الاضطرار ماذا من المناسبات فيه في التفسير قال وكي حدثنا أعمى شأنبي الضعى المسروق قال من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم ما تدخل النار يعني يريد أنه أعانى على نفسه يعني. لأن هذه رخصة الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه سبحانه وتعالى قال إن الله غفور رحيم قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ما أنزل الله من الكتاب إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا معذاب أليم قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب قال ابن عباس نزلت في اليهود كتموا اسم النبي صلى الله عليه وسلم وغيروه في كتابهم والثمن القليل ما يصيبونه من أجباعهم من الدنيا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار وفي قولي تعالى «ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم» قال مقاتل لا يزكي أعمالهم قال الله تعالى أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى «ولا يكلم الله, الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولوم عذاب الأليم» أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبارهم على النار قولوا تعال أولئك الذين اشتروا الضلالة أي اختاروها على الهدى وتقدم معنا نحوها في الأول بقرة والعذاب بالمغفرة اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبارهم على النار قال فيها أخوان أحدها أن معناه فما أصبارهم على عمل يؤديهم إلى النار قاله عكيمته الربيع والثاني ما أجرأهم على النار قالوا الحسن ومجيد وفي قوله ما هنا فيما أصبرهم قولان أحدهم أن للاستفاد تقديرها من الذي أصبرهم يعني من الذي يصبرهم هذا استفاد لمعلوم ولكن يرد توبيخهم وتقرعهم قالوا عطاء السدي بن زيد وبكر بن عيش والثاني أن للتعجب وهذه صفة لله تبارك وتعالى تقوله ما أحسن زيدا وما أعلم عمرا وضع كقوله ما أحسن زيدا وما أعلم عمرا, عمرا الله سبحانه وتعالى يعجب ليس كعجب المخلوق لأن عجب المخلوق الذي يليك المخلوق يسبق بجهل أما عجب الله تعالى وتعجبه فإنما لخروج شيء عن نظائره هذا مما يوجب التعجب وكذلك استعظاما للأمر كما قال ابن هذا أيضا تعجب لأنه استعظام للأمر فما في أحد يصبر على نار الدنيا ليس جزء من سمعين جزء من نار جهنم عفان الله وياكم السامعين والمسلمين جميعا الغائبين والحاضرين إنه سمع قريب فهذا ما أحد يصبر عليه فلذلك يقع التعجب أو يأتي التعجب كأسلوب أو كمعنى يراد به ماذا؟ يراد به التعظيم تعظيم الأمر وتهويله وتعظيمه فما أصبرهم على النار على وجه التعجب في ذلك استعظاما واستكثارا للأمر قال الله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق هنا يقول الإشارة بذلك إلى ما تقدم من الوعيد بالعذاب بأن الله نزل الكتاب بالحق فتقدروا ذلك العذاب يعني سببه بأن الله نزل الكتاب بالحق فكفروا به واختلفوا فيها فوجبont لهما تقدم قال وفي الكتاب قولان حدوم التورات أنه التورات والثاني القرآن وفي الحق نزل عليك الكتاب بالحق قال قولان حدوم العدل قال ابن عباس والثاني أنه ضد الباطل قالوا مقاتل قولوا تعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب فيه قولاً التورات ثم في اختلافهم فيها أي في التورات أهل التورات كيف اختلفوا قال ثلاث جوا أحد ان اليهود والنصارى اختلفوا فيها فادعى النصارى فيها صفة عيسى وأنكر اليهود ذلك والثاني أنهم خالفوا ما في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم والثالث أنهم خالفوا سلفهم في التمسك بها وأما الثاني على أنه القرآن اختلفوا في الكتاب من القرآن فمنه من قال شعر ومنه من قال إنما يعلم بشر عن اختلاف المشركين واضح إنكم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك يعني شعر وأعلقوا كل وأعلقوا السحر وأعلقوا الكيانة يعني المربي كفر قريش قال والشقاق معادات بعضهم لبعض والشقاق معادات بعضهم لبعض قال ذلك بأن الله نزل عليك الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد يعني في عداوة لبعضهم البعض بيانا نكون اتممنا هذا المقرر اليوم بسأ الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بالقرآن العظيم وأن يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح إنه سميع قريب والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم جميعا